الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المبتد ومن يضل فلن يتجد له وليا مرشدا الحمد لله رب العالمين شرع لنا دينا مقويمة وهدانا صراطا مستقيما وأسبب علينا نعمه ظاهرة وذاطنة وهو النقيس الخبير اللهم لفى الحمد كله الخير كله, كله الأمر كله رب وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك ولي الصالحين وخالق الخلق اجمعين ورازقهم في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين يا ايها الناس نعمه الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض لا اله الا هو فأنا واشهد ان نبينا محمدًا عبد الله ورسوله ارسله الله رحمه للعالمين فشرح به الصدور وانار به العقول وفتح به اعينا عميا واذانا وسما وقلوبا عنفا فجزاه الله عنا افضل ما جزى به نبيا عن امته ورضي الله عن اصحابه الطيبين وعن من تبعهم لإحسان إلى يوم الثاني يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فذف منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساؤون به والأرحام إن الله كان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 كنا نتدارس تفسير الكروف المقطعة في أي بعض صور القرآن وقدمت أن هذه الكروف لها معنى بإجماع علماء الإسلام فالله أمرنا بتدبر القرآن كله وتحدانا بالأتيان بمثل سورة من سور القرآن وكل من الأمرين لا يتمان إلا إذا كان جميع ما في القرآن له معنى لكن هل ذلك المعنى يعلم من دنيا أو من وجه دون وجه فهذا الذي اثلت فيه, فيه علماء الإسلام كما قلت على قولي القول الأول أن الحروف يعلم معناها من وجه دون وجه، فهي حروف من حروف لغه العرب، أوردها الله جل وعلا في كتابه بحكمة يعلمها ولا نعلم. ونسيت هذا القول إلى من قال به، وأما القول الثاني ف. هو أن هذه الاحرف المقطعة يمكن أن نقف على معناها من جميع وجوه وأن ندرك الحكمه التي من أجلها ذكرت في أوائل بعض سورة القرآن وقلت إن الذين قالوا بهذا القول اختلفوا بينهم على أقوال كثيرة زادت على الثلاثين قولا وذكرت أنني سأقتطر على عشرة منها وأبين قيمة كل قول أن شاء الله وقد ذكرت ثمانية أقوال فيما تقدم وتدارسناها، وكنا نتدارس القول التاسع فأتسلم عليه إن شاء الله بعد أن أشير كل الأقوال الثمانية المتقدمة عن طريق على طريق الإيجابة القول الأول منها فيما إشارة إلى اعجاز القرآن الكريم فهو مرتب من هذه الحروف التي يترتب منها الكلام فإذا كنتم تشكون في أن هذا القرآن من عند الرحمن جل وعلا تركبوا قرآنا من هذه الأحرف كما رتبنا محمد عليه الصلاة والسلام قرانا من, هذا من هذه الاحرف إذا كنتم تقولون هذا من صنعه ومن صنع البشر فإذا عجزتم وأنتم عاجزون ولا شك تبين أن هذا القرآن من كلام الرحمن جل وعلا وليس لأي خلق كان مهما كان شأنه متقب في هذا القرآن القول الثاني قلت إن هذه الاحرف المقطعة هي اسماء السور التي ابتدات واتكتحت بها والقول الثالث قلت إنها خوافظ وبداية أسماء محذوفة وما ذكر يدل على ما حذف سواء كانت تلك الأسماء فيما يعود على الله جل وعلا أو فيما يعود على غيره فمبينت هذا مخصص والقول الرابع قلت إن هذه الأحرف هي أسماء لله جل وعلا والقول الخام قلت إنها حروف للتنبيه ذكرت لأجل شد سامعين وجد انتبايين لما يكون بعدها من كلام رب العالمين والقول السادس قلت هي أسماء مسمياتها الحروف المرسوطة وفي ذلك إشارة إلى أن منزل هذا القرآن هو الرحمن لأن نبينا صلى الله عليه وسلم أمي ومعرفه هذا الأمر هو من خواص العلماء الأمر السابع قلت هي أمارة ودلالة على لأهل الكتاب على صدق نبينا عليه الصلاة والسلام فلعل الله جل وعلا ذكر في الكتب السابقة أنه سيرسل خاتم النبي عليه صلوات الله وسينزل عليه كتابا يفتتح كتابه يفتتح بعض سواله بحروف مقفعة القول الثامن وقلت إن الأقوال السبعة هذه المتقدمه كلها يمكن قوله أما القول الثامن والتاسع والعاشر فهي نموذج للأقوال الضعيفة الباطلة المردودة التي قيلت في معنى وفي بيان وفي المقطع، فالقول الثامن هو المنقول عن الربيع بن أنس بأنه ليس حرف منها إلا بداية اسم من أسماء الله جل وعلا. قلت ليس في قبول هذا غضار. لكن بعد ذلك ما جاء في كلامه مما دل على أن هذا القول منكر باطل مردود وليس حرف منها إلا في الائه وبلائه وليس حرف منها إلا في مدة أقوام وآجاله في ولادة أناس وفناء أناس وموت أناس وقلت هذا القول بعد ذلك قال به الحكيم الترمذي وزاده تدخيما والقول ازداد بعد ذلك بعدا وضعثا فقال ما حاصله ان جميع احكام الصور التي افتتحت بالاحرف المقطعة موجودة جميع احكام وحكمها في الحروف المقطعة ولا يعلم تلك الحكم والاحكام الا نبي الاولي ما في هذا القول من شطط عن الحقيقه وهذا القول لا شك انه باطل وانه يفضي إلى الى متاهات وما ينسب الى علي رضي الله عنه من انه لو شاء ان يوقر يحمل سبعين بعيرا من تفسير سوره الفاتحه ويستنبط من كل حرف ومن كل كلمه ومن كل جمله دلالات خفيه باطنه ما ينقل عن علي رضي الله عنه فهذا لا يكد كما قرر أئمة الكرام يقول الإمام المطعمي عليه رحمه الله لمجموع الفتاوى من الثالث عشر صح واربعين وهذا إن صح عن علي إن صح وهو لا يصح إن صح ومراده انه سيذكر باطنا أن يوافق الظاهر وأما ان يذكر باطنا يخالف الظاهر ولا يدل الظاهر عليه فهذا باطل لا يمكن لعلي رضي الله عنه ولا لغيره ان يقول فكنت سالت شيخنا المبارك الشيخ محمد المختار الشوقي عليه رحمه الله عن صحه هذا الاثر وصحه نسبته لعلي رضي الله عنه فقال هذا من المبالغات والمجازفات ولا يكتل أثر عن علي رضي الله عنه ولا عن غيره أنه لو شاء أن يوفر أو يحمل سبعين داعيرا من تشغير الحق الفعل وهنا جميع أحكام السورة في الأحرف المقطعة وهذه الأحكام وإذ كم لا يعلمها إلا نبي أولي وذكرت لهذا نظائر من كلام السوفية وقلت إن هذا القول بعض ويحضبنا بعد ذلك إلى متاهات الباطنية وضلالهم والقول التاسع الذي كنا نتدعسه وسنكمله إن شاء الله في هذه الموعظة ونسبعه بالقول العاشر مدارسة وتفصيل إن شاء الله القول التاسع كنت إن هذه الأحضر المقطعة في أوائل السور قال السهيلي عليه ورحمة الله لعلها تشير إلى مدة أجل وعمل هذه الأمة ومدة بقائها على حسب حساب الجمل على حسب حساب الجمل وقلت ورد ما يشير إلى ذلك في حديث ضعيف وهو فيما همه بعض اليهود حيي بن أخطب أخطب وياسر هو ياسر بن أخطب لكن هذا من بلالهم وسوء فهمهم وانتكاس قصيرتهم فلما مر أبو ياسر على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ ألف لاني اعتراه روع ثم ذهب بعد ذلك إلى حياته بأخذ وقال له ما علمت أن الله أعلم نبيا عليه الصلاة والسلام بمدة اجل ومدة بقاء أمته قلنا هذا النبي ثم أخبره بأنه أنزل عليه ألف لام مين وقلت إنها تساوي في حساب الجمل واحدة وسبعين سنة احتروا وسبعون سنة حسابها في حساب الجمل. فالألف بسنة واللام بثلاثين والميل بأربعين فإذا المجزة عمره وبقاء أمته واحدة وسبعون سنة فقال أنت سمعت هذا مني ثم جاء أحيي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له فلغنا ان الله انزل عليك شيئا من القرآن فاستقرأه فقرأ ألف لام ثم قال هل نزل عليك غيرها فقال نعم ألف لام صاد فقال هذه أعظم وأطول وأفقل وهي كل واحدة وستون ومائة سنة مائة وإحدى وستون سنة قال هل نزل عليك غيرها قال نعم ألف لام را وقلت إنها مئتان وواحدة وثلاثون سنة قال هل نزل عليك غيرها؟ قال هلك لا من مئتان وسبعون سنة ثم قال له يا محمد عليه صلوات الله وسلامه قد أشكل علينا أمر قلوب علينا أمر فلن نتبعه قلت إن هذا الأثر رواه محمد بن إسحاق في كتابه السيرة ورواه ابن كثير في التفسير. رواه البخاري عليه رحمه الله في تاريخه القديم وقلت انه ضعيف أن تالف لانه من روايه محمد ابن السائب الكلبي واقل ما فيه وأقل ما قيل فيه انه متروك بل اتهم بالكذب فان اقر على نفسه كما قلت بالكذب وقال لسفيان الثوري كل ما حدثتك به عن ابي صالح عن ابن عباس فهو متذوب لم أسمعه من أبي صالح رضي الله عن أبي صالح وعن ابن عبداء وعن المسلمين والمسلمين في أجلال فإذا أقر على نفسي بالكذب ومثل هذا الخبر لا يأخذ به ولا يعول عليه وفذلك تناقضا لمن المجرير عليه ورحمة الله نحو هذا القول أعمل قول التاسع وبعد أن أعرض عنه وقال في نقلته ورواته من لا يعول عليه ولا يعتبره من أئمة النقل والعواية ثم فكث بعد ذلك رحمه الله فاعتمد على هذا الأثر وذكره على أنه من جملة الأقوال المقبولة في تفسير الفروض المقفال وهذا القول قلت عن الإمام المتكير عليه رحمة الله أنه باطل ومن زعم أن هذه الأحرق المقفالات يدل على معرفة المدى أنه استخرج منها الآجالة ويعرف أيام الفتن وحوادث الفتن وصفتها وقد ادعى ما ليس الوطار في غير مطار إذن على القول التاسع أن هذه الأحرق المقطعة هي من حساب جنما وقلت إن القل بذلك فيه نوع وضرب وشككه من كهانة وكوين كهانة بالفتح او الكسر وهي ادعاء علم الغيب غير مثل الكلام ان شاء الله في هذه الموعظه على هذا القول شيء تفسير الاحرف المقطعه لانها تدل على مده بقاء هذه الامم فوالله يمكن ان من يستنبط منها معرفه ما يقع في المستقبل من اجال وحسن وملاحق ان هذا منكر تام لعده أمور معتبر أبرزها أمرا الأمر الكريم لذلك تحميل للكلام لما لا يحتمل الإكلام من الكلام راق نور شكل هذا من الأحرف التي ذكرت في مطلع وبدايه بعض سور القرآن الكريم أن أم يقول إما تدل على مدة بقاء هذه الأمور ونستنبط منها الحوادث والملاحم التي ستقع هذا تحميل للكلام ولا يحتمل ذلك الاسلامي لا تحتمل هذه المعاني وقال لا تحتمل هذه المعاني وهذا شقق الاذن في القول وخروج على الطريق المستقيم الامر الثاني لو،, لو كانت هذه الاحرف تدل على حساب الجنة على حساب في اصطلاح كما حدث مع الظلام فتنزيل تلك المدفع على المدفع بقاء هذه الامة واستنباط الحوادث في ركتا والملاحين في المستقصة تلك هذا يحتاج إلى تلقيب إلى تلقيب عن النبي عليه الصلاة والسلام أن حادث كذا يدل عليها الحروف المقطعة في اوادل مثلا سورة مريم فجمعوا حسابها فاذا وصلت تلك الثنى التي تشير اليها احرف هذه السورة على حسب حروف الجنه فتقعها وان ان يتخرق انسان هذا المعنى من تلك الاحرف ليحكمها ثم يستنبط منها بعد ذلك ما سيقع في المستقبل وان هذه المسكه حاجه وكذا, وكذا هذا لو يثبت ان تلك الاحرف لوحدها تدل على حساب جمله فلا يمكن تفسير شيء منها محدد ولا تنزيلها على حادثه من الحوادث التي تتوقع في المستقبل الا بواسطه نبي معصوم لا ينطق عن هوى واما انك فاضي تشهد ولذلك من زعم أنه يستنبط من هذه الحرف شيئا من عبو من الغيب فقد دخل في نوع واع الكهان لأن الكهانة والكهانة هي اتلعاء الانساء مع علم الغيب بسبب من الاستعاد فعندما ياتي لهذه يقول هذه تدل على واقعة كذا في المستقبل وسيقع كذا في المستقبل وهذه الأمة ستنقرض بعد تترة محددة يحددها بواسطة هذه الأحرق المقطعة فقد ادعى غيرها بواسطة هذه الأحرق وهذا نوع من الأحرق والقول بذلك كبير عظيم طبيع إذا استحره الإنسان يخرج به من ذاته الإيمان قد نبينا عليه من علم الغيب والرجم بالغيب والدعاء والتباع وفي مستدرة الحاكم بسنة صحية على شرق الشيطان الله عليه الذهبين والحديث رواه أبو داود بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى عرافا أو كاهن فصدقه هنا يقول فقد كفر بما أنزل الله على النبي عليه الصلاة والسلام من اتى كاهل أو عراف العراف هو الذي يدعي معرفه امور الغيب هكذا الكاهن من أتى عرافا أو كاهن صدقه بما يقول، وقد كفر بما أنزل الله على محمد عليه الصلاة والسلام، ومن استنبط من الحشر لمقطع شيئا من كون الغيب، وصدق بهذا القول، فهذا القول قبيع عظيم كما قلت، يخرج الإنسان, الانسان من ذكرت إيمان. في مصحيح مسلم عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فالناهر الحميبي بأنها حصصة كما تنجى من الكحور في سنة حاوث وقال الحميدي روى ابو مسعود من دمشق هذا الحديث في مسندها قال الحافظ بن حجر في البتح وذكر بعض الغواعات أن المراد من بعض المهات المؤمنين هذه الروايه هي حقصة والعلم عند الله عن بعض المهات المؤمنين أزواج نبينا عليه الصلاة والسلام في صحيح المسلم عن نبينا عليه الصلاة والسلام انه قال من أتى عراقا من أتى عراقا أو كاهنا لم تقبل له صلاة أربعين إلينا من اتى عراق او كاهل لم تقبل له صلاه أربعين ليله في الاثر الاول فقد كفر بما أنزل, على انزل الله على محمد عليه الصلاه والسلام وفي الاثر الثاني لا تقبل له صلاه لمده أربعين يوم وقد ورد معنى الاثر الاول بانه يكفر بما انزل الله على محمد عليه الصلاه والسلام من روايه جابر وانا, وأنا ابن صلى الله عليه وسلم فواتل تدمير الاطعام مرفوعا الى نبينا عليه الصلاه والسلام وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا بسند صحيح وورد معنى الحديث الثاني بان من اتى عرافا او فاذل لا تقبل له الصلاه 40 يوما عمر رضي, عمر رضي الله هو خامس صفحة مئة سابعشرة في هذا الضفر في هذا السفر والتغال وفي الباب الذي بعده في من أتى كاهما أو عراقا قال الحافظ ابن حجر الله في الباب التفكي. في الجزء العاشر صفحة مئتين وسبع عشر وإن مختلف الوعيد إلى قسمين لن تقبل له صلاة أربعين للم فقد كفر بما أنزل الله على محمد عليه الصلاة والسلام من اشتلاف حال من يأتي الكهان والعراتين فإذا ذهب إليهم وصدقهم فقد كفرهم أنهل الله على محمد عليه الصلاة والسلام وإذا ذهب إليهم لمجرد سؤال واستخدار دون تصديقهم لا يقبل الله له صلاة أربعين فالسلط حال الذين يذهبون إلى الكهان ما بين مصدق وما بين ذاهب فمن ذهب وصدق كفر ومن ذهب ولم يصدق لا يقبل الله له صلاة أربعين ليلة نجرب له عن الذهاب إلى ذلك المشعب الضالين أغرق المهارب رضي الله عن المتقدم كما قلت ويكون مجمع تراءت أنظروها ما يشير إلى هذا في روايته من أتى كابلا أو عرافا وهو غير مصدق الله. لا يقبل الله له صلاة أربعين فإن صدقه فقد كفر بما أنزل الله عليه الصلاة والسلام في اتبعاظ أمور الغيب ومعرفة على حين التي ستقع في المستقبل من الأحرف المقطعة هذا نوع من الجهانة وهذا نوع من اتعاء الإنسان عين الغيب وهذا باطل لا يجوز للإنسان أن يقول به ولا أن يصدق من قاله. وقد وصل الحواس لبعض الناس أن حددت ما كنت في الموعبة في السابقة في وقت ايام الساعه مستندقا ذلك من قول الله جل وعلا لا تأتيكم إلا بردته وقال إنها تكون في سنة 1407 للهجرة على حسب حروف الجنة ويمروا أن تكون الساعة تقام قامت من سنين ولكن لم ندرك ذلك وعلى القول الثاني لما رأى انها لم تكن في هذا الوقت قالوا أنها هنا في هي تائم ثانية فيسبب 1800 كنت وسنتين فإذا فيها يعني لا يقارب 400 سنة تقريبا مثلا فهذا أيضا أيضا هذا قول وقد وجد القرن التاسع منه من جزم وألت في ذلك رسالة لأنه لا يمر القرن العاشر إلا رقامة السعر والكتاب نشر سنة ثمان وتسعين سنة ثمان وتسعة وثمانين قبل وفاة السيوطي عليه رحمة الله في عشر سنة لأنه توفي سنة تسعمائة وإحدى الرد عليه. الكتاب الكشف الكشف عن مجاوزة هذه الكشف عن مجاوزة هذه كل لكنه رث على ذلك الهوى والكرات بشيء وقع فيه في مثل ما رث به ذلك بشيء من الهوى والكرات فجاء مسيوك في هذا الكتاب وهو الكشف عن مجاوزة قرنه الخير وصدق هذا الشيء وصدق هذا ثلاثين في الثاني في صفحة ثلاثين في الجزء الثاني الفتاة, الفتاة جزم السنوخين في هذا الكتاب لأن هذه الأمة تزيد مفتكها على ألف لكن لن تجاوز خمفمائة سنه لعدة مهما طالت ألف وخمسمائة وجزم فخرج الزجال سناء على آثار استنبط منها ذات ينزل عيسى بن مريم على نبي عليه الصلاة والله والسلام ينكف أربعين يقول ما بين النفتين أربعون ثم بعد ذلك ينكف الناس بعد طلوع الشنس من مغربها مئة وعشرون سنة فيقول فيستقع قيام الساعة إذا بعد الألف ودون ألف وخمسمائة ذا خروج أن يخرج قطعا على حسب كلام السيطين إلى أطرح حج إلى سنة ألف ولا بد ذلك التاريخ ومضى ما بعده ولم يخرج الزجال ولم يوضي عيسى بن مريم على نبينا صلوات الله وسلامه وهو أن يخرج أيضا ولا يمكن يخرج في القرن وعليه فقد دخلنا الآن نحن في القرن الخامس وهذا لا يمكن القرن السادس في في وكفر حتى يخرج وعلى حسب شفوه على حسب أن تعيش الأمة بعد ذلك مئة سنة هذا كله هوس وإدخال العقل البشري في غير مجاله عندما يتكلم الإنسان في عين الغيب يهوس هذا الهوس ولما كنت في أبهاج أن بعض وهو مذعور وقال يا شيخ قرأت وهو من يدرسون في الافكار قرأت هذه الرساله الكشف عن مجاوزه هذه الامه الان وانا اتوقع ان تقوم الساعه اذا يعني هذا اليوم وإما غدا لأنه لا يمكن أن تنتهي ألف وخلص ويحة سنة إلا وقد قامت الساعة كنت ومن الذي يدريك أن هذه الأمة سيمطل الله في حياتها بأكثر مما مضى من العملية من الذي يدريك فقال هذا موضوع في رسالة السيوطية هذا لا يعلمه السيوطي ولا يعلمه ملك الموسى ولا الذي المقرر على أمرياء الله ورسلني من البشر ملائكة فلوات الله وسلامه هذا لا يعلم أحد لا يجليها بوقتها إلا هو ومن المسؤول عنها لأعلمه من التائم الله جل وعلا تابي بسورة الجن آمري آل وعليه الصلاة والسلام يقول كل إن أبري تقريب ما توعدون من يجعل له ربي امدا عالم الغيب فلا يقدر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه من بين البيت ومن خلقه رشد